إلا بعد ما شرع في القراءة ونشرع في القراءة لزمه الاستمرار وهذا هذا إيمان متواحد لأنه سمع أن من ترك التساهد الاول ولم يذكره حتى شرع في القراءة لزمه الاستمرار فظن أن هذه مهالح ظن أن من شرعه خامسة فقرأ الفاتحة وبعضها رجمه إثمانها وهي خالصه وهذا خطأ صريح لأنه استمتظ في ظلم أرضي أفغال يعلم زيادتها بخلاف ما إذا ترتب تشاهد الأول كما سيأتي فإنه إنما ترك واجبا وسوف يأتي بالسجود بدله. لكن تقول يخل فهي أنها ولكن الجاهل أب الجاهل أب الجاهل يأتي يعني تنسي ذلك ده كنت قايله يا اخي لا لا اعذرك بس طيب الرقم اللي ما قدرت هذا صحيح ولكن يرد المؤمنين على ان احذارك عادني قد بطلت قلت لم اقرا فيها وأن هذه العوضة ينبههم الإشارة حتى يتابعوه ثم بعد ذلك بعد ما يسلم يخبره ويقول أنا سأتيت بها هذه الخامسة لأن الضابعة لم أقرأ فيها فهي باطلة فهذه العوضة عنها لأنه إذا فعل ذلك أبدا ان أن يتابعوه أما إذا لم يفعل ذلك فإن المأمون لا يجوز له متعباته بيضاكات يعلم ذيابتها فأنت مثلا إذا صلت إمام أرضعا وأنت تعرض ثم قام لخافصا سبحت بحيث السماء ولم يرجع وعرفت أنه لا عذر له. فماذا تفعل؟ يجلس فيجلس على هرئتك وانتظره حتى يترم خالصته ثم يسكد ثم يسلم فسلم معه فإن لم يسكد من أتى بخالصته التي يعتقدها رضعة ثم سلم فاسكن أنت يسلم لأعتقادك أن صلاته قد أتى بها بما يغطلها وأنك قد خالصته هذه المقابلة لو أن المأمومة ظن نظن أنه لم يقع الفاتحة الثالثة أو في كلا غيرت رابعة بلد وقال هذه بدلا منه قاما منها لابد لابد إذا ظننت أنه أتى بها من الخامسة لمعرفته بطلان من مضكعاته ولكن عليه هو أن يشير إلى المأمومين إشارة يفهمون أنه فعمد لهذه الزيالة لكن الشيخ هذا إذا جزم أنه لم يقرأ الثالث لكن لو شك أو يعني شك أنه لم يكن إما أن يكن لم يقرأها أو لم يكن إذا أصار ركلا أو شكه تركه لذي ما هو أن يأتي به وبما بعده له إذا لم يتذكره إلا رضاك على الثانية لذي ما هو أن يأتيه الشيخ هذا بعد العبادة أنت حزما رضا حالي منك لا ينفقتوا إلى الشك إذا كان هذا السلام كما سيأتي أما مردانه الصلاة ومن شك ذي ترك ركلاً كما ذكروا في رأس الجائزة، اللي من نفسه يكون مهم إمامه وآطال الجلوس يكون هذا وتقدسهم بنا وان نهض عن ترك التشهد الاول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره ان استتم قائما لحديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فان استتم قائما فلا يجلسن وليس السدتين رواه ابو داود وابن ماجه ولزم الماموم متابعته ولزم الماموم متابعته لحديث انما جعل الامام ليتم به ولما قام عليه السلام عن التشهد قام الناس معه وفعله جماعة من الصحابة وهذه مشألة قد تشرنا إليها قريبا وهي أيضا مشهورة إذا قام الإمام عن التشاهد الأولين أفيا يقع ذلك كبير من الصلاة التي بها تشهدان كالظهر للأسر والنالب والعشاء وفعله <تصفيق> فإذا قام الثالثها، واعتقد أنها ثانية، ثم تذكر قبل أن يستكمل، تذكر أنها ثالثة، وان هذا المكان مغصوب. قبل أن يستكمل، هو لا يزال من خلية، قبل أن يستأير في هذه الحال لازمة أن يأتي، يأتي بهذا الجلوس، وبهذا التشر. لأنه في حالة تنائه لا يزال قريبا من الجلوس ولأن الجلوس والتشهد ليس فيه عمل كثير يعني لم يعمل بعده عملا كثيرا فياتي بالتشهد ولو كان قد نهض ذلكلا الحالة الثانية لا يذكره إلا بعدما يستثم قائما ولكن قبل الشروع في القراءة في هذا الإنسان يكره له الغدور في هذا الحديث فإذا استثنى قائمة خلئ إذن يلتجئ ذا القراءة ويستثنى فيها ولا يرجع لكن لو غجع وهو لو غجع حتى ولو كان متأمداً فصلاته صحيحة مع الكراهة هذا بشاطئ أن لا يكون قد انسدأ في الكراهة يرجع مع الكراهة واستمراره أولا فإن حدث الثالثة أن لا ينكره إلا بعد ما في الكراهة ففي هذا الفعل يستمر في قراءته. ويحرم عليها فجوة فيرجع وهو عالم بالفقن باطلات ولا سؤال وعليه السجود في الحالة السلام الحالة التي رجع فيها قبل أن يستثم قائما والحالة التي ترك السجود لعلمسة المقائمة واستمره ولا تذكره قبل القراءة والحالة التي استمر فيها لما ذكره بعد شرره من القراءة وكذا لو رجع بعد ما استتم قاتله عليه السجود في الكل لكن لو رجع بعد ما شغى عنه تاهيا أو ناتيا لفكم لم تطل صلاته ولكن عليه أيضا عيث عن قيامه وابتدائه من القراءة ومع اسمها ذلك لأن اليهل لفكم يوجموا له هذا، فهذه المسألة سنرى أنه ذال هذه من الصحابة كأبي موسى وغيره، وذالها النبي صلى الله عليه وسلم نقل ذلك كثير منهم، يعني أنه ترك التشهد الأول وجلسته، فتدل بذلك على أنه من الواجبات التي تجبره. تُجْبَرُ الْمِسِجِوَ وَلِسْتَهُمْ يَسْتَفُ عَلِهِ السَّجِيدِ يعني إذا كان بدأ الغاية ما يرجى ما يرجى السجيد ما كان شرع بالذاتها فحر ما عليها قدير فيفجعه وعلم المثكم بقى للسلام فيفجعه وشاهل الجاهل المثكم يفرع فعلم السجيد السجيد فالسلام الشرع لقد قمت بسرط نهان ولا هاد حتى أنه سفقا جهدية لكن قبضت الكراعة ما غالباً إلا استثنى قائماً يسدعه الكراعة وقالوا إنه إذا لم ينسدعه الكراعة إنه قريب من القيام فهو رجع لم لا ارى ان ارى ان أنها ان في ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى يعني ارى ان ارى ان ارى ان ايه اتجي على الساعه شاء الله نحن احنا الان هي انت جاي جنب الكشاف الكشاف الاول بتقول الاحتفال بمرجو هذه ما يعرف هو إمام أمام هذا وغالب أن المؤمنون ينبهون ينبهون ذلك منه غير ينبهون ولا نبه على المؤمنون هل التدث عليه الحكم بلا أنه لا يدري هل يرجع أو ما يعجب؟ هل يستمر أو لا؟ لا يعرف هو الثالث و الثالث هذا يأتينا أنه يبني على الثقر لا نعم نعم من يعني ظاير الحديث أنه إذا استسمى قائناً لا يعجب لن يستمى بني غير هذه النظر هذا فالفقه حمله على أنه في الى إلى قائما في العاده أنه يسرع في القراعة فليس لذلك حمله هذا المفمل ولكن من حمله على ظاهله فله مفمل من قال تابطل بمنجر رجوعه ولا قابل ان يعرأ فاله يعني دليل ووجهه من ظاهر الحديث إن شاء الله فأنا كلن يتأكد في هاته الاستنضاف إذا قام سواء قرأ أولا يقرأ ولا يرجع إن شرع في القراءة لأن القراءة ركن مقصود فإذا شرع فيه لن يرجع إلى واجب ولحديث المغيرة ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهول لحديث أبي سعيد مرفوعاً إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدع صلى ثلاثاً أو أربعة فليضطرح الشك واليبن على ما استيقن ثم يسر السدتين قبل يسلم فإن كان صلى خمساً شفعنا له صلاته وإن كان صلى أربعاً كانت ترغيماً للشيطان رواه أحمد ومسلم وبعد فراغه لا أثر للشك لأن الظاهر الاتيان بها على الوجه المسروع ولأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه قاله في الكافي <تصفيق> وذكرنا أنها تاتي وهي إذا تتكزي عدد الركعات يحصل هذا في الإمام والمثلث أنه يشكه هل لا ثمثين أو ثلاثة ويكون الآم غيني وأن غاني من على حد سواء لا يترجح عنده أنها ثمثين أو ثلاث فهذه الطالة يبني على الأقل ويطرح الشرق <تصفيق> ويجعل هذه الشيء هذه الثالثة المسكوك فيها يبغيها وكذلك إذا شكها صلى أربعاً أو ثلاثاً فالثلاه يقين والرانوة المسكوك فيها من الطريق الرانوة وإذنها ثلاثاً ويأتي للراضي ثم أخبر بأن سجوده هذا يصحح له صلاته فإن كان صلى خمساً كانت السجدتان شفعاً لأن المطلوب ان تكون صلاته القبعية شفعاً لا متراً فتكون السجدتان شافعتين لصلاته شفعنا له صلاته تطلق سبتاً أي شفك ويصلى تماما يعني ارضعا كانت ساتان السير يعني للشيطان يعني انصاق لان جهاد الرغام والتراب يعني اذلال الله لانه ذكر ان هذا من الشيطان وهذا اول حديث اخبرني ان الشيطان ليس يعلم ذا اذرق الى عقوق الذا ربن فليس هو ذلك ابن الذي يقول يتروى حقا حتى يخطر بين الإنسان وبين صلاة يقول سر كذا اصبر كذا حتى يغلبني ولا يليق بصله يقول هيا اجل ذلك فهل يبني على ما استيقظ الى اخره وذكرنا في ذلك المرئي انه قد يترجح عنده احد الاحتمالين فكان الفعل يبني على ما ترجح عنده في بعض الروايات أو في حديث آخر أنه قال إذا شك أحدكم وإذا هل توقف هل صلى هل هذا أو أرضن أنا رأي بأن بأن يذل أو بأن يميل إلى ما هو الأرجح، والأرجح عنده. ثم أمره مع ذلك بالسجول. ولكن ذكرنا أنه في تلك الآن يسكن ببعض السلام. إذا بدأ على غالدي غالبه ففي الخاص أنه ثالث يكون أحد الاحتمالين أرضه عنده فيبني عليه ويسلب بعد السلام و يكون عن متساويين فيبني الخال يبني على ما الشك ويتحشك ويسلب قبل السلام هذه رحاله زياده ركعه سواء كانت في فلانيه او رباعيه او ثنائيه اذا تشك في عدد الركعه اننا على ما وسواء كانت الصلاه نهلا أو هرما فالمساله الاخيره فيما اذا كانت الاوهام والشكوك ضرأت بعد السلام فزياده هذا لا يلتفت اليها بعد ما سلم واسس إليه الشيطان أنك زبت أو أنك نقص أو أنك فعلت في من في الصلاة أو أنك جلست في محل كعود أو قعدت في محل أيام جلست في محل أيام أو كنت في محل قعود أو نعشت محل ذلك فلا يلتفت إلى هذه الأوهام كما يحصل أو يقال ذلك بالنسبه إلى الغضب. لنسى الإنسان موضوعه فشكا هل أنا غسلت ذلك العروب؟ هل أنا ما غسلته؟ هل بقي فيه مقعة؟ هل كذا؟ لا يلتفت أيضا إلا هذه الأوهام بل يطرحها يا بيه على جاته الله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم نحن على العقيدة قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع وهي أفضل تطوع البدن لقوله صلى الله عليه وسلم وعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة رواه ابن ماجه بعد الجهاد لقوله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجها الآية وحديث وذروة ودر سنامه الجهاد والعلم تعلمه وتعليمه قال أبو الدرداء العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على محمد او نتطوع بصدقه فهو خير له وان تكونوا خير لكم وكذلك في الحج والعمره في قوله فمن حدث المئتا ارتبغ ثلاثه نهار يبقى وهذهنا ومن تطوع خيرا يعني بحج او عمره يعني تزوج واطاع الله بشيء من هذه الاعمال ثم وصلها سهر استعماله وهي نواه العبادات فالصدقة فيها هر ويتطوى صدقة هر وصدقة والجهاد وهي جهاد هر والجهاد تطوع وطلب العلم وهي ففرضا اليه تطوع فرضه هو ما لا يسع احدا جهله ما لا يجوز ان يبقى جاهلا به من امور الدين فهذا فرض وما زاد عليه فانه تطوع كذلك الحج والعمره فيهما فرض وتطوع وكذلك الصيام ونحوه فيه فرضا اليه تطوع وقد يكون الا تكون بعض العبادات كلها تطورا وليس فيها هرم كالارتكاب والادكار التي هي خارج الثلاث كلها تطورا ولكن فيها هي اجر كبير ولذلك يرغب أن في العبادات التي غير الثلاثي ما هو فريضه وما هو تطوع والكلام هنا على الصلاه على تطوع الصلاه وتطوع الصلاه كما هو معروف النواه التي غير الفرائض الفرائض هي الصلوات الخمس هذه هي الفريضه لقوله صلى الله عليه وسلم لذلك العراقي خمس صلوات كتبهن الله عن العباد قال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع وذكر له الزكاه فقال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع وذكر له قول رمضان فقال هل علي غيره قال لا الا ان تطوع فدل على ان الله له الصلوات هي الخمس وما عداه فانه تطوع فهذا التطوع التي هي فريغة الصلاة هي أفضل تطوعات البدل هل هناك تطوع ما يتطوع البدل؟ نعم التطوع من قد يكون في وقت من الأوقات عندما تشتد فاجة إلى ذلك عمار للجهاب مثلاً أو لطلب العلم ما أشبه ذلك فيكون حين أن التطوع بالنال هاملا وكذلك قد يكون هناك تطوعاً بغير المدن وبغير المال كالتطوع بالأذكار قد يقاب إنها إن التطوع بالمدن لا فيه حركة في البدن كلا وعلى كل حال فهذه أفضل التطوعات المدنية بعد الجهاد وبعد طلب العلم فالصلاة لماذا كنتم عنها الجهاد بالجهاد وبطلب العلم لأن الجهاد قد يكون هرما ولأن الأجر يتركب على الجهاد فأكثر من الذي يرتب على الصلوات الفردي الفردية ولنهر لهذه من الآثاب حسنها نبينا ناصر الدين وإعلام كلمة الله ودحر الشرك وأهله ولهذه التي سدل على حضرته كثيرة كقوله عليه السلام لغبة في سبيل الله أغرامها خير من الدنيا وما فيها <تصفيق> لذلك كان التقوّع للجهاد أكثر من, من التقوّع المسائل للعبادات المدرية وإنّا ملك العلم فضله مشفور وقد اجتهب حديث هذا الجبدع الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فرض العالم على العالمي كفرضي على أبناء كل وذكر أن العلم يستاثر له كل شيء حتى سلطانة في البحر وأن العلماء ورهة الأنبياء وأن الأنبياء لم يواده الدين أغنر جرهن وإننا أغنر العلم فمن أخذه أخذ بحظ الرافق استهر أن العلماء يقولون إن طلب العلم أغنر من, من نواهل الصلاة وستعر الله وستعره أنه قال مذاكرة ليلة أهب إلي من إخيائها قال مذاكرة بمعنى مناقشة في نسائل علمية مذاكرة ليلة أهب إلي إخيائها يعني من إخيائها إخيائها يعلم التهجد فطلب العلم أهضر من نوافر العبادة التي هي الصلاة ونهوة بعد طلب العلم مراهي الاختلاة وفضلها ايضا مشهور فضل الثلاثي مشهور وهي أفضل ما يتقرم به إذا عبد الله تقدم وقال جهد جلدة النبي صلى الله عليه وشمل جعب أصحابه لما قال أسأل كمرا لقد جدني الجنة الثاني فأعني على ناسك بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاه وغير ذلك من الاثار التي تدل على ان الصلاه التنفل بها وتقدمنا شيئا من العبادات البدنيه وتقدم لنا شيء من الادله على فضيله الصلاه من حيث هي واسباب الفضيله ومن كونها لها الصلاة عبادة نحوة فدلية نحوة ومن كونها انتنع فيها القلب واليسان على التأمل والتفكير ومن كونها يحضر فيها أو يستخبر فيها الإنسان العظمة ربه ويستغر بذكره ويتنقل من عبادة إلى عبادة فلا كانت لها مهنية وفضيلة وقد يكون هناك فضائل لله نه اذا دفع الانسان اليها ضميره وطلبه الاجر واخلص فيها للناس وسلم فيها من التنزه ومن الرياء يكون لها تاثير عجيب في سلوكه وفي اعمالها الصالحتين وسياتينا لها اذهنه ان شاء الله وافضلها ما سن جماعه لانه اشبه بالفرائض يعني النواهن قسم يسن جماعه وقسم الافضل شانه فراشه فالذي تسن فيه جماعه له شبه بالهرائط، ولأجل ذلك كان أقوى من غيره، لأنه قام شبهه بالهرائط حيث يجمع الناس له، ويأتون إلى المساجد، يحاضرون جعله في المساجد، ويصلون خلف إمام يأمرهم كإمامته في الهراير، لأجل ذلك. كان له هذه النزية، وآكدها الكسوف لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، فالاستسقاء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تاره ويترك أخرى. فسم الجماعة لصلاة الكسوف ولصلاة الاستسقاء ولصلاة العزايم ولصلاة الصلاحيات. ولصلاه الوتر تابع للتراويح هذه تسمى لها الجماعه واما صلاه التهجد العادي وكذلك الرواه التي قبل صلواتي وزادها وصلاه الضحى وصلاه الاستخاره وما اشبهها فهذه يسوع عنه فراده الآثم أنها يفعلها الإرسال من أخرى فآكلوا الله تسألناها من جماعة صلاة الكتوف وإعطينا لهذا من رسال الله صلاة الكتوف طبيبتها أنها أنها تكون سبباً في تجلي. هذا الكتوب وتكون سبب في الخوف أو في ظهور الخوف من الله ودليل على أن العز أو العذاب يخافون من عذاب الله ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حزد الكتوب حتى هم قالوا اكياني إلى وقال إذا أغانيتم ذلك إذا اغزعوا إلى حتى يبشى فأماتكم وحتى على أعمال أخرى يوافذ فالصدقتي والعزقي والذكري وما أشمه ذلك وذلك الدليل على أهميتها فقوله اغزعوا إلى الصلاة وكونه هو أنه وطعا كثوم يذبع من الصلاة ويجذبه لله مما يذبعنا انها لها منذية ويذبت لها أن تشأت تفقى ومثلها تظهر الحاجة ونفاقة الله تعالى عندما يتآخر نظر ويعمل القحط والجن يستعنى دون الله فالإثناء يكون ستكون ثلاثهم هذه ثلاث تغضع وثلاث القلب ثلاث الزعاء وسؤال يظهر منهم فيها شدة في الزاقة والثالية وضعهم واستكالتهم يجمعون فيها على دعاء أو تأمين على أو ذلك فكانت هكذا هكذا لما بعدها التراويح لأنها تسن لها الج... لها الجماعة فالوتب لحديث بريدة مرفوعة من لم يوتر فليس منا رواه أحمد التراويح تسن لها الجماعة. فسيأتنا بسبب تثميتها وكذلك عددها ووقتها وهي العروفة بالحمد لله ولما كانت تثمتها الجماعه كانت آكداً لما مردها وكان ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فلناها بأرساله عدة ليالي ولكنه تركها خيش يتأم يعتقدوا فريتها فيعهدهم أو تغرب عليهم فيشفق عليهم ثم كانوا في عهدهم الذي يصلوا الله عليه السلام وعليهم مثلهم يصلون لها جماعات متهاتفة يصل لما يوم بالإهنين يصل الآخر للخمسة في أرض الله الطفل عمر رضي الله عنهم لخلالته على إيمان الراحة لما رأى تفاة لم يقلل تها بقه فأصلح من قرابته أرسل ثلاثة التماريخ ثنة مستنفة فثعلها النبي صلى الله عليه وسلم يصابه عند سليان وثعلها أيضا بأفراد من منهم في ليالي أخرى وثعلها صحابته وهو يعلم بهم أعزاء المتثفقين، جماعات المتثفقين وكذلك يعني أجل ذكر واجتبعوا كلهم على إيمان الواحدة للناس أن يعجبون الله بخير الله تبنى على أنها لا تأهمية ولا تفرد ولأجلها فيها اقتفاة وهو رمضان وفيها القيام تلك الليالي ويحصل بصلاتها ظن قيام الليله كلها ثبت انه صلى الله عليه وسلم صالح لو صلى مع الامام حتى يرسله فكتب له قيام ليله ليلة على انها تسني جماعه حيث اخبر من ان يصلي مع الامام له قيام ليله كامله فجل على انه لأنه يشرع ان يصلي لها من عدم ويديها الوسر وامي صلا على الوسر <تصفيق> وينقحو منهم بفتح الواتر وفي الآية قراءته والشافع والمثل والشافع الوثري لجزء قراءتها بالوثري والمثل صلا على الوتر الوسر وهي الصلاة التي تفعل بالليل التي بين العشاء والفجر وهي أغلب النوافل زادت صلواتهم وما كثير من الناس وذلك لأنها تسلل هذه الناس في صلاة فهي معظم يصلون الصلاوية عشرين مرة ثم يسرون ذابحا وصلنا بعدها الرسل هذا هم ثلاث ركعات فدل على أنها تسمع على الجماعه السبع هذا من خير رفاعيه الجماعه واما من خير اركبيتها خاصه فورد فيها ما يدل على الاركبيه في هذا الحديث هاوش رياه القرآن من لم يوتر فهليس ملا وحديثا مشهورا إن كان فيه ضعف في تجاربها العلماء هو سهرته تدل على أن له آخر وإن كان لإثنابه نوع من الضوء <تصفيق> فهنا لها عن ولكن لا رحمه الله النار ذكر الاشياء التي ترد بها الشهاده واما منها تاكلته ما فقال ان الله يترك كل غير سوء وان غير ان لا تقبل يا لذلك انما سماه هو الذي تاكلته دون رجاء او لما العبادات العذابات ومن سهاونا من الرافل تجربة عن التهاونا بالشهادة والشهادة في رئيس العز في كل ذلك سنة من العزة لطنبولها وقعنا في شهادته وفي كل حال تنطر عذابة بدلية وفرات ومؤكدة يجب على تأكيدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها شافاً ولا حظاً من كان يستنب على فعلها ويقال لها مستفى وقد ذهب مع بعض العلماء لما أنها خط كالخلفية يجعلها فريضاً وأنحق هذه الصلوات الخطر فاحب من تركها ولكن الجمهور على أن الفرائض خمس بحديث عباده الذي ذكرنا وفيه خمس صلوات كثره الله على العباد وكذلك حديث الطلحه أن الصلوات المفروض خمس فيدل على ان ما عداها تطوع ومن ذلك ارث لكن الذين قالوا انه فريضان الثلال الجمهور النبي عليه الصلاة والسلام على أغذره واسقراره عليهم لكن لما يدل على أنه تطوع كونه يخليه على راحته ولا يصلي منها إلا على الأرض مقرئ إلا أما الزتر فكان يصليه على وهو حيث لا كان لغير ذلك هذا ما توجهت يا اخوتي صلة هذا دليل هذا ابنهم زوج نفسه لا الى انه غريب وهو هي يوم يستدلون بأن الرسول لم يتركه سفرًا لحظرًا كما ذلك عنه ويستدلون بهذا الحديث إن كان ضعيفًا يا اهل القرآن من لم يتر فليس ملا أوتروا أهل القرآن من يا اهل القران من لم يتر فليس ملا فالخطاء بقره أهل القرآن ليس خاصا بقره بأن الرام يا أمة القرآن يا أهل القرآن الذي أنزل عليهم وهوطبون به سواء قره يقرؤونه أو اميون لا يقرؤونه ولا يقرؤون إلا بعضه الكل من أهل القران مثل قوله مل يوتف فليس منا قد يكون مدرج في الحديث يعني موقوف وقد يكون قاله بعض الآخرين من يعني بعض الصحابة للتأكيد، وبكل حال فإن في فيه وعيدا، ولكن هو كسائل النصوص التي يعرضها لنا كتاب هبوطه انت تعلم ان السنه وتسمى سننا ومستحبا انها يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها لكن الاستمرار على ترك الواجب دائما يدل على استخاء في فليأجل ذلك أرد بعضهم الشهادة وراء العجالة فنقول إن الثنان هي ما يثاب على ذلك ولا يعاكم على تركه وان الواجب هو الذي من جعله احتسابا أهيد ومن تركه تحاولا مستحقا العقاب وبين هنا حق وقله ركعة لحديث ابن عمر وابن عباس المرفوع الوتر ركعة من آخر الليل رواه مسلم وأكثره إحدى عشرة لقوله عائشة. لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم تصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة رواه البخاري ومسلم الوتر الوثل وهي مزاهز منها ادا ده لو كان الان انا كانه ركعه واكثرها 11 ركعه لو طب اسم طب قول كمان العاده اسم من العدد الجل الواحد اوثور الذين اجه منهم ما يعني واحد يخمم ويتر والصلاه ويتر والخمسه ويتر والسبعه والتسعه والاحدا عشر والاحدا عشر واخره هذا سنن تسميته يترا لان فيه عدد الفرد اذا العمل العدد الزوج فانه شفع الاثنين اربعه سته ثمانيه الاخره فهي عدد الزوج او شفع فسميت هذه الصلاه يترا لان بها زياده ركعه ولعل ركعتين ركعتين وتسمى صلاه النار التي وتر النهار روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لماذا لم تقصر لانها وتر النهار او صلاه النار التي لا تقصر لانها وتر النهار اي تختم صلوات النهار بوجه وهي النافذه بكذلك صلوات الليل تختم بمسر وهي هذه الصلاة وبهذا فبتا أن الله ربما يرسلنا مسئلة عن صلاة الليل فقال ماهنا ماهنا فإذا حشي أحدكم الصبح صلى راهدة توفروا لهما قد صلى فجعل الراحلة تحيبين وجعلها توفره يعني تجعله مترا فإن يتحجب لأنه يصلي ركعتين ركعتين ركعتين فإذا خشل الصالح وكان تصلى عشرا مثلا أو عشرين أو أكثر أقل ختمها من تصير وتصير ما قد فلاه ذكرا هذا معنى حديث المنع وكان في الليل مثلا مثلا فإذا خشل أحد صالح وصلى ركعة توتر له ما قد لكن بعض العلماء يهربون بين التحجب والوتر. يدعون للليل صلاة وللوتر للوتر صلاة. وكأنهم يدعون أن صلاة التحجب هي ما يصله يوم الليل أو يوم الليل و هذا من ذلك الصلاة. في آخر الليل يتمنى غطرًا باكنها ركعة وأكثرها إحدى عشبت ركعة وذلك يذهبون بينهم ولكن لعل الجميع كله شيء واحد فلا شيء. واحد فالعكلة هو إنما الرجل هو أرضتها في الاخيره الآخرة سواء كان أحدى عشرة أو ثلاثة وعشرين أو أحدى وأربعين أو مئة وراحدة الجميع وصلاتين والمسكة هو الزكعة الأخيرة هذا هو راهي الحديد منه لكن لما أطلق على هذا هذا الصلاة أنها وتر وذا نتعلم عنها الصلاة والسلام كان يصبح أهلانا فأطلق عليها أنها وترحوا لأنه رؤية أنهم يسرد خمساً مثل واحد فإذعبها وترحوا وتزعى أن يسردها مثل يسرد واحد لا يجلس بينها والثمرة هي أن يسردها لما بعدها ثم يأتي لثانثة وعندما يسرد من ضعبها فإذعب تسعا مثل واحد يتشحل عقب الثانية وإذعبها لكله وترح وكذلك يعني لا مثلا صلع ركاتين ثم ثانا تفعاً رج كل اليميع عتب لأنه إحدى عشرة فيها عتب فعلى في كل حال تسمعوا الجميع نترى اتصالهم بالأتب فإذا صلع أول الليل عشرين ركعة أو أربعين أو ستين. ثم صلى آخر الليل ثلاثة ركعات. بعد وسورة الثلاث التي هي آخر الليل في بها اليوم ثلاثة. من فصل السنة الوتر تقلها ركعة وتكملها إذا كانت متواصلة نحو عشرة أو ثلاثة عشر. من جبابهن والدليل على هذا الماضي لكي تغيسرون هو يعني من العمين السنة القرآن إن الإنشاء هل يوتى جركة وإن أنصر جركة ومن وإن شاء عركر بثنات وإن شاء عركر من ذهاب اللعنة الله يدل على ان الرسل هو العند هو العند لأنك عاطلة مستقلة بحط إذا رأك عاطلة الأخرى يعني يخلط عطلة إن نزد على الوائد فهو بالعند <تصفيق> <تصفيق> ليس لها حد مهدود حد كل لها. لأن أبدا الله حدد لقوله الظلاة الليل نحن نحن لا حدد لها أبدا لأنه يخددها لأنه ليس لها حد وأدنى الكمال ثلاث بالسلامين لأن ابن عمر كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته ويجوز بواحد رسدا لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر بثلاث لا يقصل فيهن رواه أحمد والنسائي يقول جنة داحت الرسل سيلية ثلاثة السابق الأكثر أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليه أصدى عشر ساعة من كل ركاته ويجعل الأخيرة ثالثة هذا هو أكثر من ثاني عبادة وذكرت عائشة أنه كان يأخذ حياته دائما أسلم وكان يسرده من ثم راكعا يسعد خلق سنة بالواحد يعني يسعد ملقاتين ثم م Rouhaqahة بright behind behind behind behind behind behind behind behind behind ركعتين behind behind هذه لا behind behind behind behind behind behind behind behind behind behind behind behind behind ثم يسعد سنة يتشهد بعدها المئه بالثاشره في الفتره المبدعه زائد الكل زائد وقولهم ادنى الكمال ثلاث يعني الواحده مجزئه ولكن هناك كمال وهناك اجزاء فادنى ما يقال له كمال ثلاث هو الأفضل أن يسلم بعد ركعة سائزا من بعد أن تكون الثلاث بثلانين قل يا حديث من يمتع أن من قابل به كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر بثامنه لإسم ربك الأعلى وقل يا أيها الله واحد لما أنه يقرأ هذه فالصلوات المتر فهذيها السورة هي صلاة هي ركعة سورة وهذا يدل على أنها حلال لأن الغالب لأنه كان يقرأ كل سورة هي ركعة ولأنه يمكن أن يقرأ ركعة في سورة سورة أن يقرأ من سورة فإن الحافظ وهو أحسن السلام من المكعتين هم من المكعة لحديث صلاة الليل نهنع نهن أي أن يسلم المكعتين هم يأتي بمكعة لكن لما نمت أنهم سربوا من المكعات لا يعد أن السلام لما نمت أنهم سربوا خمس إن صحيح أنهم سربوا خمساً فلماذا لا أنهم سربوا السلام؟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 ولكن يقولون انك لأنها عنك وتعلم انك تتحدث عنك وتعلم انك تتحدث عنك وتعلم انك تتحدث عنك وتعلم انك من عنك وتعلم انك تتحدث عنك وتعلم انك تتحدث عنك وتعلم انك تتحدث جاءت حتى الضالثة حتى بعد الثالثة ثم أتيت الثالثة فقد أجازت ذلك الضالثة وكان لها رؤون آخرون لا من خير وصفت أجائي هذا الصلاة والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الشيخ فتصل الله بكنا بثبت علينا صلى ليلة مزالفة نغفروا لنا لا <سؤال> لا لا لا هذه سرنا من أن يترك هذا على هذا لا هي سر الحين لا بديا من صلى الله <سؤال> عليه وسلم وطبيعة الله أحد الله لكن هذا جزء